يا بني آدم لا يفتنك يا الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينسع عليهم لباسه. ينزع عنهما لباسه ينزع عنهما لباسه ليرئوا ما صواتهما إنه يراكم هو او قبيلهم من حيث لا ترونهم اننا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباء انها والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء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 فريقا هدى وفريقا حق عليه مضل هلا إنه متخذ الشياطين أولياء من دون الله أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.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 ولكل أمّة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأذرون ساعته ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون